هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربّه بالوادي المقدس طوى إذَهَبَ إلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ إلَى أَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى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 الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى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 إلى ربك موتها إنما أتمذر من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية لم يلبثوا إلا أو ضحاها